فَتَعَالَىٰ مَنْ لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَغْرَضَتُهُ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْ هَٰنِ بِقَوْلِهِ انظُرْ سأوليكم دار الفاسقين فأصرف عن آياتي للذين يتكب 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَارْتَقُوا الْآخِرَةَ حَافِظًا أَمَّا دُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كانوا roi d'un com ذا قَوْمٌ هُوَ كَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطُوا فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالوا لإلا ان <تصفيق>